من الضفا والمروة من شعاء الله فمن حج البيت أن احسر فلا جنال عليه أن يطرق بينا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إِنَّ الَّذِينَ كُمُونَ مَا أَنذَرَنَ الْبَيْنَاتِ وَالْمُدَاقِبِ بَعْدِ مَا بَيَنَّا بَعْدِ مَا فِي <صفيق> الْفِتْنَةِ أُولَاءَ وَمَا اللَّهُ يَلْعَنُ الْمُلاَعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَفَاوَأُوا وَأَلْذَمُوا عَلَيْهِمْ